الدرس الخامس في المطعم مطعم الفندق في أول دور يوسف يأكل في مطعم الفندق الوجبات في المطعم هي الفطور عصير فاكهة خبز ومربى وزبد شاي أو قهوة بيض أو جبن أو فول الغداء حساء سلطة، لحوم أو طيور أو سمك خضر خبز وزبد أرز أو مكارونة فاكهة أو حلوى، شاي أو قهوة العشاء مثل الغداء على الطاولة شوكة وسكين وملعقة وطبق كبير وطبق صغير وزجاجة ماء وكوب قائمة الطعام على الطاولة في القائمة سعر الطعام قرأ يوسف قائمة الطعام من فضلك نعم أريد حساء طماطم وصلطة وخبز وكناب حلوة أو فاكهة فاكهة موز وبرتقال من فضلك ماذا تشرب عصير ليمون من فضلك يشرب يوسف العصيرة ويأكل الطعام فنجال الشاي من فضلك يشرب يوسف هنجال الشاي فاتورة الحساب من فضلك تفضل فاتورة الحساب ادفع هنا من فضلك يقرأ يوسف الفاتورة ويدفع الحساب ويشكر عامل المطعم ويخرج الكلمات الجديدة مطعم أول دور الوجبات فطور عصير فاكهة مربى زبد شاي أو قهوة جبن فول حساء سلطة لحوم طيور سمك خضر مكرونة حلوة مثل العشاء شوكة سكين ملعقة طبق كبير صغير زجاجة ماء كوب قائمة الطعام قرأة عامل المطعم طماطم أريد كباب، برتقال، ليمون، فاتورة، حساب، ادفع، يدفع، يشكر، السماء، فنجال،